ya man fil yawm al-sadis wa fi waqt al-sa'ah al-sadisa sumira 'ala sanani تا قرا عليها ادم في الفرد ما زقت بيدي خطيانا ايوم هل المسيح الى هنا wa khallisna Wa rabb sami'ni Allahumma isma' salati wa la tarfut al-batini iltafit ilayya the quierozo Kel ho Fele es mal la benção ti o io يا يسوع المسيح إلهنا الذي صمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموتك <تصفيق> الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك Ba ehgi mahada biar Biaha' aldi maitha biar biar التي سمرت بها أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافتك الآن وكل أول وإله طهر الدهور آمين إذ ليس لنا دالة ولا حجة wa la mazira min ajli kasrati qatayana fa nahnu biki mata'assalu ila alladhi undamina Ya wani dat ilaa alazaramu li annaka sira li shafaatuki عند مخلصنا آياتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولدته li'annahu rahimun wa qadirun 'ala khalaqina li'annahu ta'allama minna li kay فلتثبت وتعدرك ما فاتك سريعا لاننا قد تمسكنا جيداً عيننا يا الله هو من اجله اسم اغفر لنا واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك I am so bomb, we worship the starQAARPERT HTML the Silsabar or unacceptable سَنَخُورْ قَائِلًا أَلَمَّا سيكون غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفرتي خطايانا ايها المسيح الى ان في مشيئتك صور ارتق انتصع على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودياتي نصرو اليك وانا اشكرك لانك ما لا تكل المخلص لم واللي اواه و الى ضاهر تبق لي ان من قبلي صانيب ابنك ان هبا تلقعيم و من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح وإله